أليس الله بتاف عبده ويخوفون فبالذين من دونه ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يحت الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بانتقام ولن تألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيهم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على متانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مبين إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك الذي قضى الموت ويرسل الآخرين إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون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 وإذا ذكر الذين من طوله إذا هم يستبشرون قل اللهم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلئون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه عذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدى سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستأسئون فإذا مس الإنسان ضر تعانا ثم إذا الله نعمة منا قال إنما أوتيته على علم هل هي فتنة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 وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقذر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم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 أن تكون نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فلا قد جاءت اياتي فكذبت بها واستكثرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم قسوته اليس في جهنم مدوا للمتكفرين وينسي الله الذين اتقوا بمفاستهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحمضن عملك ولتكونن من الخاترين بل الله فعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبرته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه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 وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صيغ الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم قدنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يسلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لطاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق السلمة العذاب على الكافرين حين ادخلوا جهنم قاردين فيها فبالسمث والمتكبرين وَسِيَّةَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَضَوْمَ إلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ الْحَدَّ إذْ جَآهُمَا وَفُضِّحَ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ قَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ صِبَةٌ فَلْهُنَّ خَالِدِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول. لا إله إلا هو إليه المصير ما الله إلا كفروا فلا يغربك تقلبهم في البلاد كذبت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ والأحزاب مِنْ بعدهم وهمت كل أمة بِرَسُولِهِمْ ليأخذوا وَجَادَلُوا بالباطل ليدحبوا بِهِ حَقَّ فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 تغفر للذين كانوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم قبنا وأبخيهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبارهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقف السيئات يومئذ فَأَجْرَاهُ أَنْتَ وَذَلِكَ هُوَ الفوت الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَغْنِي عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي نُفُورٍ مِّنَ مقتكم إذ إلى الْإِيمَانِ فَتَكْسِرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا نَسْيِين وَأَحْيَيْتَنَا نَسْيِين بِذُنُوبِنَا فَهَل إلى قروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يتذكر فادعوا الله مخلصين له الدين ولو تلم الكافرون رفيع الترجات بالعرش ينقر روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن يملك اليوم لله الواحد القحار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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قُوَّةً وآثارا بالأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واض ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى من آياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وطارون فقالوا ساحظ كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيف الكافرين إِلَّا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفزاد. وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دافئ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدفرين ما لكم من الله من عاصر ومن يؤمن له فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يرعث الله من بعده رسولا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 وقال بن عون يا ها ما يدلني صرحا لعلي ابلوه الاسباب اسباب السماوات فطلع الى الهه موسى وان لاظنه ذاذلا وكذلك سين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما فيد فرعون إلا بيت باب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهزكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر مُؤْمِنٌ أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا درم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الآخرة وَأَنَّمَا ردنا إِلَى الله وَأَنَّ المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أَقُولُ لكم ووفوض أمني إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقعوا الله سيئات ما مكروا وحاق بها لبنعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هذوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب